بشديد العقاب ذي الطول لا إله إليه فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من أدهم وهمت كل أمة برسولهم جمل وجادلوا بالباطل وجادلوا بالباطل. وحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمات رب. We gaan hierover بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين تابوا تبعوا سبيلك كوطهم عذاب الجحيم رب No <laughs> BAM في الصدور، والله يقضي بالحق، والذي. James. 111. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون قد <تصفيق> جاء لفضيله ZANG EN Why I am con حكم بين العباد Uh-uh. Uh Mmm. هو الذي قد خلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى لفضيله الدكتور محمد Amen. En dan in